من الذين كفروا كبنك مخطئين عن اليمين وعن الشمال الزهين أيطمع كل ممرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا ان خلقناهم مما يعلمون فلا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 حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نسجه يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلك اليوم